ملكة القلب من غيرك حبيب القلب ما تسألنيش انت حب العمر لو أكن حلم فرصة عمر عايز لك عمر فوق العمر وما يكفيش. من غيرك في القلب يا روحي القلب ملكة القلب من غيرك حبيب القلب ما تسألنيش روحيان وتيجايام ولسه هواك ما بيصبنيش تروح أيام وتيجايام ولسه هواك ما بيصبنيش تروح أيام تروح علي بتوحشني بشكل غريب بحبك حب أمره عجيب ومنه مفيش حب من اللي بجد قليل حد حبه الحد مليش سلطان علي ولا يد والله مليش أنا لو علي تغيب بتوحشني بشكل غريب بحبك حب أمره عجيب ومنه مفيش I'm the one you Yeah